أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مُصده